م و ق القارئ ع محب ر إ د ي س أبكر يقدم بسم يقدم ا ل ل ه النابلسي ر ح م م إن يوم للعلوم ميقاتهم ن الاسلاميه و عن مولاً شيئاً ولم <تصفيق> عزيز ا ل ر ح ي م إن شركه ج ة ا ل ط ع م ا ل أ و ي م م ك ا ل ه غ ل ي في ا ل ب ط و ل كولي ا ح ي خ و ه ف ا ع ت إلى س و ا ج ا ل ج ح ي م ص موسوعه النابلسي م ل ل ع ز ز ي ا ل ك ر ي م إن ه ذ الاسلاميه كنتم به تمترون به ن م و ع ي و ل ب س و ن من ن ز د س ه م وإستدرق ا ت ق ا ب ل ي ن ك ذ ل ك و ز و ج م الاسلاميه ه م د فاكية آ م ن ن ي ي لا ذ و س و ي ه ا ا ل م و ت إ ل ا ا ل م و س ا للعلوم ا ا ب ا ل ج ح ي م ف س ل ا م ن رب ذلك ه ا س م و ز الله الحسنى ل ع اسم ي ت ذ الله الغني الجزء الاول